كان في مقدمة على ان الحملة الفرنسية والاحتدال الفرنسي لمصر كان في محاولة لبث هذه الأفكار مع حملة نابليون لكن المسلمين يعني تصدوا لها بعلمهم بمقاصد وخبث هذه أهداف هذه الحملة الفرنسية لكن أتينا من بني جلدنا ممن يتكلمون بألسنتنا فكان من أوائل من نشروا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 أحد أبرز رموز التيار الليبرالي ولد في الدهلية تلقت تعليمه العالي في جامعة باريس عايزين نشوف كده القسم المشترك الأكبر بين هذه الرموز الليبراليه ان تجد عنده تأثر واضح بالأفكار الغربية إما بالدراسة والحصول على بعض الشهادات العلمية هناك زي طاحسين وزي منصور فهمي يحصل مثلا عن ماجستير أو الدكتوراه من جامعة غربية وبالذات في فرنسا فيصبر بهذه الصبغه ويفتن به ناقش رسالة الدكتوراه عام 1913 بعنوان حالة المرأة في التقاليد الإسلامية وتطوراتها بإشراف المستشرق اليهودي ليفبريل، فتضمنت نقدا واسعا، يعني رسالة الدكتوراه بتاعته تضمنت نقدا واسعا لاحوال المرأة في المجتمع الإسلامي ولموقف الاسلام الإسلام من المرأة، ونهج فيه منهج النقد المتحرر من الالتزام بقدسية الوحي في تفسير القرآن والحديث النبوي الشريف وفقا لمناهج المستشرقين، يعني مثلا حاجة تبقى يعني قطعية. في الدين في من من أحكام الإسلام في الكتاب والسنة مثلا وينقدها يقولك إن ديات مثلاً متمزض ضد المرأة لما نجي مثلا نتكلم على مسألة الميراث وإن المرأة ترث على النصف من الرجل ف فدي مسألة قطعية في في القرآن وفي السنة وبإجماع العلماء ما عندوش مشكلة خلاص ناوي يناقش أوضاع المرأة في المجتمعات الشرقية وفي المجتمعات المسلمة نيقولك ده من إيه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 وأحكام الشراء الإسلامية في ستر المرأة أو مثل هذا كانوا يطلقوا على نفسهم جماعة الصفور واشترك في حزب الحزب الديمقراطي المصري من أبرز كتاب جريدة السياسة في نهاية العشرينيات من القرن الماضي الميلاد الماضي أعادة من الدكتور منصور فهمي نظره في كثير من قناعاته الفكرية فبدا يبدي تفهما لحقائق الاسلام بعيدا عن المفاهيم الاستشراقيه التي نشا عليه وخيمت على فكره في شبابه الى المفاهيم الاستشراقيه واثى ظهر اثر ذلك في مقالاته الصحفية ونشاطه الفكر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 لكن الشخص نفسه كيف مات وعلى ماذا مات الله أعلم بحاله بالأمس قتل الدكتور رمضان سعيد البوطي علمتم هذا الخبر هو قتل في تفجير أمس ماشي. الدكتور البوطي قتل في تفجير يعني قتل في عملية يعني تفجيرية أمس والدكتور البوطي يعني رجل له تاريخ طويل ورجل عمر عمر وكان له جهود في خدمه العلم وجهود في نشر الدين لكن احنا لنا الظاهر يعني الظاهر ان رجل كان مؤيد للنظام السوري الغش وأصدر الفتاوى وكان بيتكلم بالكلام الذي يبيح لبشار الأسد سحل للشعب السوري وقتل الثوار وقتل عامة الناس كان بيقول انه دول خوارج على الحكومة الشرعيه وكان بيقول لهم دول دول فيعني سبحان الله يعني الله يعني أنا الخبر والله العظيم واقع علي كالصاعقه مش شفقة عليه ولكن خوفا إن الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله سبحان الله الرجل يعني كان ليه مشاركات وليه كتب يعني أنا أنا واحد من الناس يعني تتلمذت على بعض كتبه في باب في باب السيرة يعني كتاب اسمه فقه السيرة كان نزل بتحقيق شيخ الألباني وكتاب طيب يعني درسته فترة من فترات حياتي يعني. وله جهود في خدمة الدين وكان بينه وبين الشيخ الألباني يعني مشاحنات ومواقف لكن كنت يعني يعني حزنت بصراحة لما يعني ختم له بهذه الخاتمه أحد الأخوة المعلقين بالأمس يعني بيقول إن هو في نهايات حياته مش نهاية حياته يعني هي دي نهاية حياته لكن في الأيام الأخيرة كان بدأ بسبب وحشية النظام في قتل الناس وكده بدأ تتبدل مواقفه احنا ما نعرفش احنا لنا باللي كان ظاهر على الكاميرات واللي كان بيطلع قاعج ببشار الأسد وبيبارك أعماله وبيقول له انت رئيس الشرعي ودولة كلهم ايه مرتزقة وكل دول مخاربين ويجوز قتله وكان بال بال بالفتاوى بتاعته بيضف الشرعية على جرائم هذا النظام الوحشي وأخشى ان تكون دماء الآلاف من السوريين في رقبته فإحنا لنا بالظاهر قبل ما يموت بقى تب ما تابشي الليلة اللي مات فيها الساعة اللي مات فيها دي حاجة بينه وبين الله إحنا لنا بالظاهر الظاهر أن الرجل ده العدة أشهر الأخيرة كان معولا في قتل الشعب السوري فيعني أفضل إلى ما قد ماشي فنفس الكلام هنا هو بيقول لك ان منصور فهمي وطه حسين هنيجي بعد شويه ان هو تغيرت كثير من قناعاته وافكاره ونفس الكلام ده بيقولوه على نجيب محفوظ يعني نجيب محفوظ مثلا يقول لك ده ايه ده فعلا في اخر في حياته كان مش راضي عن كثير من كتاباته السابقه انا ليش لا انا لي كتاب روايه اولاد حارتنا بتنطبع طبعا او دلوقتي في دار الشروق بتنزل وبتتناشر الروايه الازهر نفسه قال ايه قال روايه الحاديه فيها تصوير للاله وللانبياء وال... وتص ويعني و... تقرير الازهر منشور ومعروف خلاص بقى انا جيب محفوظ قال انا ما راضي عن الروايه ولا راضي رضع... أنا, انا ليه شعبه ان ليه رواه ده هي اللي هي اولاد حارتنا اللي خد عليها جائزه نوبل الازهر الشريف نفسه قال ان الروايه دي لا يجوز طبعها وعلى كاتبها التوبه الى الله عز وجل وعلى وعلى وعلى ونص نص قرار وده مش راي واحد في الازهر ده اتعملت لجنه مخصوص لجنه من الازهر من كبار العلماء عشان تحكم في هذه الروايه فعني عايزين نبقى أسلحنا احنا بيضيع الحق بين طرفين ناس النهارده تطلع بورع بارد كده وورع كاذب اذكروا ما حسنا موتكم ما تتكلمش عن خلاص مات ما تتكلمش انا مالي بيه انا ليه ابقى في وباقواله وواحد تاني بقى بيظهر الشماتة الـ الـ الـ لا احنا العباد على ما قدموا أما انا, أما أنا فليع الحكم على المواقف وعلى الأفعال وعلى الأقوال المواقف والأفعال والأقوال وأقول دي فيها كذا وكذا برضو من رموز التيار الليبرالي واللي ادخله هذا التيار في مصر محمد حسين هيكل ده من تلميذ أحمد لطف السيد طبعا هو مش المؤرخ عرابي النصرية المعروف اللي هو هيكل اللي بيجي في حلقات قناة الجزيرة وغيرها وعلى الفضائيات كمنظر تاريخي كده ورجل بيتكلم في تاريخ مصر ويحكي عن الحقبة النصرية هيك الأخير ده آخر واحد آخر حسنين هيكل مدرس ت اسم محمد حسنين هيكل ده اسم محمد حسين هيكل ماشي التاني ده عراب النص النصري يعني عرب النصري يعني هو ده اللي مروج لأفكار النصرية العفنة اللي اللي ملأت البلاد فترة طويلة ولما ذهبت النصرية فضل هو برضو واقصاه أنه رسدات فترة وظهر على السطح مرة أخرى في في في الايام الاخيره يحكي عن تاريخ البلاد بقى وكأنه يعرف الكواليس ومثل هذا فمن تلاميذ احمد لطف السيد محمد حسين هيكل واحد اخر كان يعد لفتره طويلة من ابرز دعاه الليبراليه في مصر خاصة توالي رئاساته لتحرير جريدة السياسه أبرز منابر الفكر الليبرالي في وقته ولد أيضا في الدقهليه الظاهر ان الدقهليه مطلعها كل الايه الزبده فولد في الدقهليه أكيد ده لي سبب؟ أنت صدقت ولا؟ <تصدق> لا يعني هو فعلا في كثير من رموز التايير اللي بغالي وكله ولد في الدقائق واحد أحمد لطف السيد في السنبلوين منصور فهمي في شرنقاش ده أهلية محمد حسين هيكل ده أهلية يعني, يعني كتير يعني بصراحة توفيعه كاشا؟ ده من أبرز <تصفيق> المهم درس الحقوق في مدرسة الحقوق بالقاهرة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 ثم مارس المحاماه ونشط في ميادين الصحافة والسياسه كان له دور في صياغه الفكر الليبرالي في مصر ترجم العديد من الكتب في الادب والفكر الفرنسي خاصه الكاتب الفرنسي اناتول فرانس روج لأفكار الليبرالية من خلال بعض كتبه يعني زي جان جيك روسو حياته وأدبه طبعا جان جيك روسو من أبرز مفكير الليبرالية من خلال كتاباته في جريدة السياسة التي تولى رئاسة تحريرها لكن في الثلاثيانات من قرن الماضي استفزته الهجمة التبشيرية على مصر فتصدى لها وبدأ في تراجعه فكريا فمال لا إلى المنهج التوفيقي والعودة إلى الكتابة عن الإسلام ظاهرة المقالات الإسلامية على صفحات جريدة السياسة التي كان يرأسها سبحان الله برضو نفس الأمر إنه في النهاية حياته بدأ يعني حدّ هجومه على الإسلام تخف بالعكس بدأ تصبح بعض كتاباته الصبغة الإسلامية ودي كتير من المفكرين كده يعني زي حتى الأستاذ خالد محمد خالد صاحب بخال الحوا لخسول هو بداياته ما كانش كاتب إسلامي أصلاً كان كاتب لبخل لكن في النهاية حياته بدأ يكتب كتابات سياسية إسلامية قدم دراسات إسلامية منها حياة محمد أظن كتاب حياة محمد كان بيدرس على الطلبة قديماً. كان بيدرس على الطلبة قديماً كتاب حياة محمد يعني. وفي منزل الوحي أبدا خيبة أمله العميق في الحضارة الغربية وسياسات الغرب وبنجاح الثقافة الغربية يعني خ خيبة أمله في نجاح الثقافة الغربية في البيئة المصرية والعربية. رئيس تحريم جلدت السياسة طول مدة صدورها كان كتب في الجريدة في الجريدة وفي السفور كان عضم في جمعة السفور انضم إلى الحزب الديمقراطي المصري. الذي مبثق عنها كما كان عضو مؤسسا في حزب الأحرار الدستوريين كل ده في القرن الماضي يعني. وتقلد العديد من المناصب الوزرية كالمعارفة الشؤون الاجتماعية وتولى أيضا رئاسة مجلس الشيوخ. نيجي بقى للايه أخطر وأبرز رموز التيار الليبرالي ألا وهو الدكتور طاح حسين من أبرز دعاة الليبرالية ولد في محافظة المنيا كف بصره وهو في السادسة من عمري درس في الأزهر ثم التحق بالجماعة المصرية بدأ اهتمامه بالثقافة الغربية المسيطرة في الجماعة المصرية حصل على دركة الدكتوراه فيها عام 1914 ثم أوفدته الجماعة في بعثة إلى فرنسا فأبدأ اهتماما بالفكر الاجتماعي منذ أن أعدى رسالته لنيل الدكتوراه في جماعة السيربون بعنوان فلسفة ابن خلدون الاجتماعي بإشراف عالم الاجتماع اليهودي دوركايم من أشهر علماء الاجتماع المعاصرين ده كما أبدى اهتماما بالفلسفة اليونانية والفلسفة والفكر الأوروبي ربين الحديثي، الحديثين، عاد إلى مصر ليعمل أستاذاً للتاريخ القديم بالجامعة المصرية، ارتبط بالصداقه الفكرية والسياسية قوية مع أحمد لطف السيد، وارتبط أيضا بحزب الأحرار الدستوريين، لكنها تحول إلى حزب الوفد يعني طحسي نفسه انتقل إلى حزب الوفد في مطلع الثلاثينيات، وجه كل جهوده الفكرية والسياسية يعني هو برضو من المعلومات أنه ولا وهو رجع من فرنسا تزوج بفرنسي تزوج بفرنسية وانجب منها.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 ما بين الأصالة والمعاصرة، ما بين التراث وما بين الأدب المعاصر وهكذا، طبعاً مصطفى صدق رافعي كان أدي محنك وكان يعني زباع طويل في اللغة وليقرأ كتاباته زي وحي القلم وغيرها يعلم يعلم قوت الرجل يعني ونوه كان يعني بي بي بي بي يعني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 وفي مواجهة الطيار التغريبي والليبرالي دول كلهم تم اقصائهم عمدا عن المشهد الأدبي والثقافي، مما اشتهر عن طاح حسين كتابه في الشعر الجاهلي، طبعا كتاب أحداث ضجة كبيرة جدا في وقتها، الكتاب صدم به مشاعر الناس خالصا عندما اتهم بتدريسه لطلابته في الجامعة، يعني حتى ناقش في البرلمان المصري أيامها إن طاح حسين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 عين طه حسين عميدا الأدب ثم عين في وزارة المعارف يعني من يعني الواحد بيستغرب يعني مصايب أن تجد واحد بهذا الفكر الملوث الفكر التغريبي المعارضة للثقافة العربية الأصيلة المعارضة للثقافة الإسلامية الأصيلة ويعين مسؤولا في وزارات زي وزارة التعليم أو وزارة الثقافة يعني حاجة تستغرب الأجيال اللي هتتخرج في ظل هذا هذه الوزارات هتبقى أشكالها عمل إزاي هتبقى اشكالها زي اللي احنا شايفينها للأسف يعني, يعني فعلا النهاردة الواحد بيشوف حصاد المر احنا النهاردة اخواننا بنحصد الحصاد المر لثلاثين سنه فاته اما يبقى وزارة تعليم كان على رأسها حسين بهاء الدين لفترة طويلة جدا وقبليه فتح سرور فتح وبعدين حسين بهاء الدين وامثال هؤلاء ووزارة الثقافة كان على رأسها فاروق حسن الاجيال اللي هتخرج اجيال شكلها ايه اجيال توفية عكاش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 فننتبه لهذا جيداً الأمر يعني إحنا فعلاً اللي إحنا بنشوف النهاردة عشان كده قلنا وكرارنا وسنكرر مراراً إن الإصلاح عملية طويلة الأمد مش الإصلاح إن إحنا نسقط نظاماً أو نسقط رئيسا لا العقول هذه العقول المغيبة العقول المغيبة اللي لها تلاتين سنة بتتغسل في يعني بتلوث محتاجة سنوات عشان نمحو أثر هذا الدمار اللي أحدثته ووزارات أنا بقول المثلث المرعب في, في نظام مبارك اللي أخرج هذه الأجيال وزارة الثقافة فرق حسن وزارة التربية والتعليم كان فتح السرور وبعدين حسين كامبهاي الدين بزارة بركز على حسين كامبهاي الدين لأن الراجل ده كان في التنظيم الطليعي بتاع النظام جمال عبد الناصر نظام ناصري كان في التنظيم الطليعي النس دي تنس يعني مخترق منتقى بعناية يعني. والأمر الثالث وزارة الإيه الإعلام صفوة الشريف الثلاث وزارات دول فعلا شكلوا عقل جمعي عند كتير من الشباب وشعب مصر الأش الأسف الشديد لازم إن أنت تجد بقى الإيه الأشكال اللي إحنا بنشوفها في الشارع والأشكال اللي بتهجم الإسلام وبتهجم الشرع في شخص بقى الإخوان أو في شخص سلفيين مش مهم سن طاحس عميدا لكلت الأدال دي مصيبة المصيبة الأكبر عين في وزارة المعارف انتدب مديرا لجماعة الأسكندرية ثم أعيد وزيرا للمعارف سنة 1950 ليه كتب تانية زي كتاب الفتنة الكبرى الشيخان مرأة الإسلام تعرض للانتقاص لعديد من الصحابة ولساء إليهم وإثارة الشكوك حول نظام الحكم في الإسلام في كتابه حديث الأربعاء قام بذكر عدد من المجنين من الشعراء كبشار وأبي نواس مصور عن عصرهم كأنها عصر مجون وغزل إباحي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 استاذ عباس محمود العقاد ما كانش عنده يعني هجوم على ثوابت او يعني مواقف حاده مع مع احكام الشرع يعني او مع التراث الإسلامي لكنه كان بيؤصل للافكار الليبراليه والعلمانيه ودافع عن مبادئ الحريات ومبادئ يعني التعدديه الحزبية المفتوحه يعني وغير ذلك وطبعا ايمانه بافكار حزب الوفد جعلته ومن عجب يعني ان هو يتركه في النهاية يعني لكن هو ظل يدافع بحرارة عن حزب الوفد طول فترة طويلة نيجي بعد كده اسماعيل مظهر من دعاة الليبرالية صاحب فكرة انشاء حزب الفلاح وضع له برنامجاً لبرالياً فيه مسحة اشتراكية اجتماعية هدي بقى برضه من المصايب ان كتير من الناس النهاردة بتغزل البسطاء والفلاحين بقى لأفكار الايه؟ العدالة الاجتماعية أفكار الاشتراكية خلاص انت عندكم اسمو, اسمو ايه ايه بتاع بتاع بتاع نخبات العمال. اسمه لا حاجة عيطه كمال عيطه كمال ابو عيطه كمال أبغي عيطه مجي وعندنا حمدين صباحي وعندنا اللي هم إيه اللي بيتكلموا بقى بيعذلوا البسطاء والفلاحين والعمال بأفكار بقى إيه المساواة وبأفكار حقوق العمال وبأفكار العدالة الاجتماعية وغير ذلك كل ده متجر بمشاعر وبعواطف هؤلاء. فإن العدالة الاجتماعية ونظام العدالة الاجتماعية مش في النظام الاشتراكي قطعا مصر ما مشاهدتش عدالة اجتماعية في زمان النظام الاشتراكي والنظام النظام بالعكس تبعات القرارات السيئة ما بتؤثر على الناس حتى اليوم نهضة من المشاكل اللي هي المعقدة فعلًا اللي لا يص يعني أنا مش عارف إيه حلها زي أصله إيش كتلاق قرار قديم ديت من, من تبعات هذا النظام اللي أقر نظام مخالف للشرع في حج اسمه إيجار مفتوح المدة واحد عنده شقة دلوقتي واحد عنده عمارة فيها ست شقق هو قاعد في شقة ومقجر الخمسة الباقية كل شقة فهموا يتقجر بخمس جنيه بخمس جنيه وابنه كبر وعايز يتجوز راح يتقجر له شقة بكم بألف جنيه فراجل عنده عمارة عنده عمارة بتاعته فيها فيها ست شقق قاعد في شقة والباقين على رأي واحد من هؤلاء الملك المظلومين يعني يقول لك وغسين مع وغسين معانا يعني يعني دول إيه وغسين معانا ايوه؟ طبعا هذا فكل كل من تبعات خلاف بقى هي قوانين الاصلاح الزراعي وغيرها تتفق او تختلف لكن في النهايه لو لو ضبطتها على ضوابط الشرع هتلاقيها مش مظبوطه لذلك هيبقى لها تبعات ممكن بقى القرارات دي تعجب البسطاء هو هو, هو القصة, القصه اعجاب الناس ولا قصه موافقه الشرع والقانون والعقل انا واحد معايا 500 فداء خلاص ورثتهم اشتغلت واشتريتهم انا حق ايه تحديد اقصى ملكية بمئتين فدان ومئه فدان الامر ده في الاسلام هو عبد الرحمن بن عوف كان ثروته كام عثمان بن عفان كان ثروته كام في تحديد اقصى الملكيه ما فيش الكلام ده طالما اكتسبهم من حلال يبقى بتوعه حق الفقراء والمحتاجين هو ايه الزكاة. دفع الزكاة؟ شكرا براحتك بقى امتلك مليون ثلاثة مليون عشرة مليون انت حر. لكن هو مش عايز كده الانظمه عشان بعض, بعض الناس فاكر ان الافكار النصريه والاشتراكيه في العدالة الاجتماعية فش مخلف الإسلام لا رجعوا كلام النصرين والاشتراكيين هتلاقوا فيه مخالف النصرين والاشتراكيين بيقولوا إلى بود أن تنزع تنزع تنزع التخ بالعافية تنزع الثروة من الأغنياء وترد على الفقراء هلأ هل يعني يعني مش بس الزكاة يقولك لا أي واحد غني غ غناء فاحش ناخد منه وندي للفقراء بأي وجه حق هو كده هو كده تبعنا عايز أسأل دلوقت حمدان صباح ثروته كم طالما انت بتكلم كده النظام الاشتراكي والناصر اللي انت بتنادي بيه بيقول كده بيقول نزع الثور الثروه من الاغنياء واعطائها للفقراء النظام النظام العداله الاجتماعيه في الاسلام مش كده نظام العداله الاجتماعيه في الاسلام بيقول حرية التملك من الحلال خلاص والعدالة الاجتماعيه هتيجي عن طريق ايه بقى هتيجي عن طريق الذكاء وهتيجي عن طريق الصدقات وهتيجي عن طريق نظام نظام الوقف وغيرها في نظام متكامل كده وهتيجا عن طريق ان الحاكم المسلم ملزم ان هو يكون في حد أدنى لكل مواطن دي في النظام الاجتماعي في الإسلام لكن النظام النصري بيقول ننتزع الثروة من الأغناء نحطهم في الفقراء بالعافل اللي هو زي النظام اللي إيه التأميم اللي كان موجود أيام جامعة عبد النصر ونظام اللي إيه الحد الأقصى الملكية وكذا طيب احنا عايزين نسأل حمدين الشيك أبو عشرة مليون جنيه الشيك أبو عشرة مليون جنيه اللي جاي لك من السفارة الإيرانية الكلام ده مستسر يا أخوانا مستسر والله كله عارفه عارف ده حتى يعني أحد موزيع قناة الجزيرة بيعلق على تويتها الحمدين صباحي بيقول إن أنا دي إيران دولة أحترمها فيقول له تحترمها ده أنت تحترمها ونص الشيك بعشر مليون راح فين العربية اللي أنت راكبها تبانها كاما طيب بلاش دول أحمد دوم الناشط السياسي الناس اللي كانت مشاركة في الثورة من اول يوم عارفين احمد دومه كان شكله ايه في الميدان بيقول لك كان بيستلف العشرة جنيه اللي بيروح به كان بيستلف العشرة جنيه اللي بيروح به احمد دومه دلوقتي راكب عربيه بي ام دبليو وكان فرحه من عدة ايام جاب الفلوس دي منين اقول لك جاب الفلوس دي منين ان هو شغلته ان هو ايه ناشط سياسي منظمات المجتمع المدني والتمويل بتاع منظمات المجتمع المدني هي هو دي منين بكل وضوح يعني ولما حصلت الزوبعة بتاعت تمويل منظمات المجتمع المدني ومنظمات الاهليه ديت اتقفل الموضوع ده وتقل ان احنا نعمل قانون جديد للجمعيات الاهليه لابد ان يحاسب هؤلاء الفلوس جايه منين ورايحه فيه ماشي ف نريد أن نفضح هؤلاء اللي بيتستروا وراء شعارات العداله الاجتماعيه وبيدغدغوا مشاعر البسطاء وتجد مواقفهم متقلبة متقلبه على حسب اللي اللي بيرضي الجماهير يعني يا أخواننا دلوقتي لما حصلت حادثة أستاذ برسعيد وجماهير الأهل مات منهم كاموا سبعين واحد الشعارات كانت أيامها القصص للشهداء صح؟ القصص للشهداء وقصص للشهداء لما تعمل الحكم بتاع المحكمة بقى الشعارات بعد كده وهاج شعب برسعيد بقى بعد, بعد كده لا للقضاء المسيس لا الحرية للمعتقلين وانت عايز ايه بالضبط على فكره نفس الكلام من حمدين صبحي هو يعني هو في دي قال كده وفي دي قال كده هو أنت عايز إيه بالظبط دلوقتي فيه ناس ماتت القضاء حكم على اللي قتلوهم بالاعدام أنت عايز إيه الأول يدغدغ مشاعر مشجعي وعواطف الناس القصص لابد من القصص العادل لشهداء ماشي يا سيدي اتعملت المحاكمه بالحكم يقول لك لا الحريه للمعتقلين ولا للقضاء المسيس هو انت عايز إيه بالظبط أنت عايز الاعتقاد وخلاص هي دي دغدغه المشاعر قبل كده كان مثلاً إيه؟ عايزين الـ الـ الاقتصاد بالنظام الفلاني وا وا وا وا. ويجي النهاردة مثلاً يقولك معارض صندوق قرض صندوق النقد الدولي وفجأة يبقى يقولك إيه؟ ده صندوق النقد الدولي ربا هو أنت بتاع ربا ومش ربا؟ هو أنت بتاع في ربا ومش ربا؟ أنت بتعرض من أجل معارضة وخلاص. طب حزب النور مثلاً بيقول إن ده ربا وإن إحنا عندنا موقف شرعي منه لكن إنت بتقول لأ ليه؟ إنت بتقول لأ ليه؟ يقول لك ده التبعية لل بدأت أنت تقول أن القرض بتاع صندوق النقد الدولي ريبة ومش ريبة؟ لا، دا قفز على الايه؟ على المصطلحات، أنت متعرض من أجل المعارضة ورادك يقف الأمر وتعطيل المصالح. أخ واحد إسماعيل مظهر، قلنا أنشأ حزب الفلاح ووضع له برنامجاً لبرالياً في مسحة اشتركية معية بزعم حل مشاكل الفلاح المصري، قدمها للنحاس باشا زعيم حزب الوفد لتنفيذها، ولكن حزب الوفد تجاهل الفكرة، ولد في القاهرة، انهى تعليمه سفر الى انجلترا ودرس في جامعه لندن وجامعه اكسفورد ادي اول واحد يروح انجلترا خلال الفترة من 1808 ل 1814 ثم انضم للحزب الوطني كتب في صحفاته ثم اصدر مجلة العصور من خلال فترة من 27 إلى 31 ثم ترأس مجلة المقتطف ان شاء الله المره الجايه هن احنا اتكلمنا عن رموز الشخصية يعني من اول رفاعه الطهطاوي لغاية طه حسين اللي نشرت الفكر الليبرالي في مصر طبعا يعني الكتاب ما بيعرضش طبعا الكتاب صدر قبل الثوره يعني فما بيعرجش على رموز المعاصرين اللي هم موجودين الآن رموز الأفكار الليبرالية لكن نقدر يعني نحط بعض الأسماء كده وإن كان محتاجين تتبع يعني لكن شك إن من, من هؤلاء كان بيكتب لفترات طويلة في الأهرام وكان ليه هجوم ضاري على التيار الإسلامي وعلى جماعات الصحوة اللي هو أحمد عماطح جازي حسن حنفي سيد القمني كل دولة رموز معادية للطيار الإسلامي وبتطعم في ثوابت الدين وغيرهم طبعا لشك أن الدور اللي بيقوم به المزيعين مزيع البرامج لشك أن المزيعين دول تحولوا من مجرد مزيعين ومخديم برامج لموجهين لأفكار الناس وممكن تحسبهم في إطار المفكرين يعني, يعني مثلا عمر أديب وقيل ومعتز الدمرداش وغيرهم من غيرهم من المذعين هم نفسهم بيقولوا بيقولوا انا ليبرالي وبؤمن بالأفكار الليبراليه ومثل ذلك فدولت لم يعودوا مجرد مذعين دولت ايه صاروا موجهين لافكار الناس قطعا يعني ويوجهوا الأفكار لطائرات معينه فدول أبرز رموز الآن رموز شخصية، وفي المرة الجاية إن شاء الله هنبدأ نتكلم عن الأحزاب وهنجيب برضه من الأحزاب البرقية من من قديم لغاية الأحزاب الحالية الموجودة دلوقتي ورموز هذه الأحزاب اللي بغرليها جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك شهدوا لا اله إلا أنت استغفروك توبوا ليك.